الذيكرا تفعل المؤمنين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد من امم الرزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فوين للذين كفروا من يومهم الذي يعدون بسم الله الرحمن الرحيم فاطر